انفلا نرى تلك ايات كتاب الحكيم اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر وبشر الذين امنوا ان لهم قد نصر عند ربهم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 ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصة والذين كفرونهم شراب من حميم وعذاب أليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرن هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا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 إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَقُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواه والنار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري هم وعليهم الأنهار في جنات النعيم 118. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام 119. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين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 كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكن القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسولهم وجاءتهم رسوله بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف فِي الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن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 قَلْ لَوْ شَاءَ الله مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِي كُمْ مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ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 قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه, سبحانه وتعالى عن يشركون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 فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْنُونٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أسرع مَكَرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجْرِيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت هاريح جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنو أنهم أحيط بهم وظنو أنهم أحيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين لإن جيتنا دعوا الله مخلصين له الدين لإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق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 إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض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 والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أبشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما ولائك أصحاب النار هم فيها خالدون اللهم اجلنا ويوم نحشرهم جميعا ثم نكون للذين اشركوا مكانكم مكانكم انتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هؤلاء تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق قَدْ نَعْلَمُ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيكونون الله فقل أفلا تتكون فذلك الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أن إنهم لا يؤمنون قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَلِلَّهِ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قول الله يهدي للحق أَفَمَن يهدي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَبَعَ أَمْ من لَا يَهْدِي أَمَلَا يَهْدِي إلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إلَّا ظَنًّا إِنَّ الْظَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يدين ولكنه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 وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين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 وتتهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم ودخسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينا ك بعض الذين عيدهم أو נתوفى أنك فإلينا مرجعهم.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 تستعجلون، ثم قل للذين ظلموا ذوق عذاب الخلد. هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين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 الذين ادعون لكم ام على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله كذبا يوم القيامه ان الله لذو فضل عى الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون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 وما يعزب عن ربك من مثقان ذروة في الأرض ولا في السماء ولا أصور من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم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 وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظَّنَّ وإنهم إلا يخلصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن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 أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن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 وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كان كبر عَلَيْكُمْ مَقَامِي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 فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَلَجَّيْنَا هُوَ وَمَنْ فِي الْفُلْكِ وجعل لهم خلايا فوَأغرقنا الَّذين كذبوا بآياتنا إفاضر كيف كان عاقبة المذرين ثم بعثنا من بعده رسل إلى قومهم فجاؤهم فجاؤهم فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذالك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بأيات لا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجنمين فلما جاءهم الحق من عيد لا قالوا قالوا إن هذا سحرا مبينا قال موسى تقولون للحق لما جاءكم ما هذا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 ما ألقى قال موسى ما جئت به السحر إن الله سيبطل إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما أمرل موسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم على خوف من فرعون وملئهم أي يفتنهم وإن فرعون فِي في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتهم وجعلوا بيوتكم قبلاً وجعلوا بيوتكم قبلكم وأقيم الصلاة وفشل المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك أتيت في العون وملأه زنا زنتم وأمواله في الحياة الدنيا. ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيب الدعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون فأتبعهم فرعون وجنوده بقيوا وعدوا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 ولقد بوا أن بني إسرائيل مبواء صدقه ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا فما اختلفوا حتى جاءه العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا بما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل, فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك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 الذين حقت عليهم كلمة ربك حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم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 ولو شاء ربك لآمنوا في الأرض كلهم جميعا أفأوَتَتُكْرِهُنَّ سَحْتَةَ يَكُونُونَ أَمِينٍ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَوْتُ أَمِينَ إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تبني الآيات أن عن قوم لا يؤمنون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 كذلك حقا علينا نوج المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبدك لا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولاكن ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرتم ان اكون من المؤمنين وان اقيم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين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 وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَنَرَاهُ ۖ وَدَرُّ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ ۖ رَبِّكُمْ ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل